الوجه ا ل أ و ل ي ب د أ حالا وهذا هو الشريط السادس والعشرون من كتاب فتاوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث العلميه ة العقيدة والإفتاء ولازلنا مع العقيدة نبدأ مع ذ ا الشريط بالباطنية سؤال ما ق و ل ل ع م ا ء ا ل إ س ل ا م و ا ل ف ق حق فرقة ه ا الكرام الإسماعيلية الآغاخانية ا ء ل في ت ي يسكن أ ف ر ا د البلاد ه ا المختلفة في خصوصا في البلاد الشمالية البلاد م نذكر باكستان ن بعض معتقداتهم و أ ق و ا ل ه م التي تدل على عقائدهم هنا واحد وأشهد رسول وأشهد التوحيد والشهادة ويسمونها الكلمة لا إلا الله محمدا الله المؤمنين الله مقام الإسلام بالكلمة الإسلامية الحقيقية اثنان أشهد إله علي كلمتهم كلمة كلمة أمير أن أن أن هذه الشريعه ا ه بينهما م وما ا بالخير والشر و ي ت ق د و ن ن هم و ا ا ل ح ك في ا لا ع ل م بقضه ق ض و يرون ه ثلاثة ل ا ش ي ي ع ة هم لا ر اتباع ا ل ش ر ي ع ة ا ل ا س ل ا م ي ة بل يعتقدون ان اغاخان هو ا ل ق ر آ ن الناطق و ا ل ق ر آ ن الحقيقي و الاصلي وهو ا ل ك ع ب ة وهو البيت المعمور وهو المتبوع المتبع ولا يكون شيء سواه يجب اتباعه وفي كتبهم أ ن ما ذكر في ا ل ق ر آ ن الظاهري من لفظ الله مصداقه ا ل إ م ا م أ غ ا خ ا ن أربعة ا ل ص ل ا ة هم لا يعتقدون وجوب الصلوات ا الخمس ويقولون بوجوب الدعوات ا ل ث ل ا ث ة مكانها خمسة المسجد هم يتخذون معبدا آ خ ر مكان المسجد ويسمونه ب ج م ا ع ة خ ا ن ة ستة ا ل ز ك ا ة هم يجحدون ا ل ز ك ا ة ا ل ش ر ع ي ة ويؤدون مكانها من جميع أ ص ن ا ف المال عشرها ا ل أ غ ا خ ا ن ويسمونه بمال الواجبات دوشند س ب ع ة الصوم ينكرون ف ر ض ي ة صوم رمضان ث م ا ن ي ة لا يقولون ب ف ر ض ي ة حج البيت يعتقدون أ ن ا ل أ ص ل أ غ ا خ ا ن هو الحج تسعة السلام لهم ت ح ي ة م خ ص و ص ة مكان السلام عليكم يقولون عند اللقاء على مدد أ ي أ ع ا ن ك علي علي مدد ويقولون في جوابه مولى علي مدد مكان وعليكم السلام هذه مبذة من أقوالهم وعقائدهم مبذة من أمور عدة فالآن نسأل عن عدة أمور. واحد هل هذه ا ل ف ر ق ة من الفرق ا ل إ س ل ا م ي ة أ م من الفرق الكفريه ة اثنان ل يجوز أ نسال يصلى يجوز يدفنوا في صلاة على الجنازة ثلاثة هل ل موتاهم مقابر ا أن ل هل م م ي ن ن أربعة تجوز ك ح ت ه ه م خمسة تحل ت ح ذ ب ي ه منكم ستة س معاملة هل معهم يعامل ل ل ي ا م م نسأل ن م بسم الله العظيم أ ن تصدروا جواب الاستفتاء وتزيح الشبهات عن قلوب المسلمين ل أ ن هؤلاء يبطنون عقائدهم إ ل ى ا ل آ ن والان ل ذ سماهم متقدمون من م ش ئ خ ب ب ا ا ل ط ي ة والآن هم أ ظ ه ر و ا عقائدهم ويدعون الناس اليها ن ا س إ ل جهرا ابتغاء ل إ ز ا غ ة المسلمين في عقائدهم ولوجوه أخر لا نعلمها. جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد أولا لا نعلمها الحمد لله على أخر اعتقاد ان الله حل في علي أ و غيره كفر م خ ض م خ ر ي من م ل ة ا ل إ س ل ا م وكذلك اعتقاد أ ن هناك أ ح د ا يتصرف في السماء و ا ل أ ر ض غير الله سبحانه كفر أ ي ض ا قال تعالى إن النهار ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض العرش يطلبه السماوات أيام ثم الله الذي استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا خلق على في يغشي ستة و ا ل ش من س والقمر و ا ل ج و م م س خ ر اعتقد ت تبارك بأمره رب ألا والأمر له الله الخلق ل ا ا ثانيا ل م من ي ن ع أ ن هناك أ ح د ا يسعه الخروج من اتباع ش ر ي ع ة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفر يخرج من مله الإسلام وشريعته وهي ا ل ق ر آ ن ا ل ذ ي أوحاه ا ل ل إليه ه ق ا ل تعالى و ق ر آ ن ا فرقناه ل ت ق ر أ ه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ومن الشريعه السنه النبويه التي هي تبيين وتفصيل ل ل ق ر آ ن قال تعالى وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون ثالثا من أ ن ك ر وجحد شيئا من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م أ و من واجبات الدين ا ل م ع ل و م ة ب ا ل ض ر و ر ة فهو كافر ومارق من دين الاسلام إ س ل م وما رابعا ذكرته إذا كان واقع هذه الطائفة ا هذه ل في ؤ ا ف ل يجوز الصلاة على موت من ذكر ولا دفنهم في المسلمين ذبيحتهم المسلمين التوفيق نبينا تجوز موت ولا ولا ولا ولا وبالله وصلى وآله وصحبه و الصلاة مقابر مناكحتهم معاملتهم معاملة الله على تحل على ل من دفنهم محمد ذكر س البريلوية سؤال ج م ا ع ة م ع ي ن ة في الباكستان تسمى ا ل ب ر ي ل و ي ة أو جماعة ن و ا ر ي ن س ب ة إ ل ى رئيسهم الحالي المعروف بنواري حيث طلبت من فضيلتكم الحكم الشرعي بهم وباعتقادهم وبالصلاة ليكون وسلاما قلوب ومرة واعتقاداتهم واحد بردا ببعض لا الحقيقة ثانية خرافاتهم الشائعة خلفهم ذلك على كثيرة تعرف أذكركم الاعتقاد بان أ ن ل ل عليه الصلاة والسلام ر س و حاضر وناظر خاصة بعد صلاة الجمعة مباشرة. ثلاثة. الاعتقاد بأن الرسول خاصة ا الجمعة ا ب عليه الصلاه والسلام الشفيع أربعة. يعتقدون بالأولياء يعتقدون أربعة مسبق أ و ص حي ا القبور ب و ص ل طالبين منهم قضاء الحاجة خمسة. إشادة القباب وإضاءة القبور و وإضاءة ن عندهم منهم إشادة خمسة قضاء ستة قولهم المشهور يردد ا س و ل يا م م ح صلى الله عليه وسلم سبعة بمن يجهر بالتأمين يجهر سبعة ويرفع يسخطون ي بمن ي في ه امامهم ل ل ص ا ة ويعتبرونه وهابي ث ن عند ي الشديد ة التعجب ا ت ع س ا السواك الصلاة تسعة تقبيل الأصابعي أثناء الوضوء والأذان الصلاة ا ل تقبيل تسعة وبعض عند عشرة يردد إ م م دائما بعد ا ل ص ل ا ة ا ل آ ي ة إ ن الله وملائكته يصلون على النبي و بالتالي ف إ ن جميع المؤمن ي ن ي ص ل و ن على النبي بشكل ج م ا ع ي بصوت عالي ا ح د عشر ي ت ح ل ق و ن ب ع د ص ل ا ة ا ل ج م ع ة و ا ق ف ي ن و ي ن ش ل و ن و يمدحون بصوت مرتفع ثاني عشر بعد خ ت م ا ل ق ر آ ن الكريم في تراويح ش ه ر رمضان يطول ه ن ا طعام الكثير و ي و ز ع و ن ه في صحن المسجد ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى الحلويات ثالث عشر يشيدون المساجد ويهتمون بزخرفتها كثيره ويكتبون فوق المحراب يا محمد رابع عشر يعتبرون وغيرهم عشر الشرعي كاراتشي بجوار المشرف المشرف البريلوية أصحاب السنة والعقيدة الصحيحة وغيرهم على خطأ. خامس عشر ما الحكم الشرعي بالصلاة خلفهم؟ علما بأنني طالب طب في وأسكن بجوار المسجد والمسلطة أو المشرف عليه تلك والمسلطة أو المشرف عليه تلك الجماعة بأنني طب على عليه عليه في تلك وأسكن أو أو أنفسهم خطأ خلفهم هم جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد من هذه صفاته لا تجوز ا ل ص ل ا ة خلفه ولا تصح لو فعلت من عالم بحاله ل أ ن معظمها صفات ك ف ر ي ة و ب د ا ي ة تناقض التوحيد الذي أ ر س ل الله به رسله و أ ن ز ل به كتبه وتعارض صريح القران آ ن مثل قوله س ب ح ه إ ن ك ميت و إ ن ه م ميتون وقوله و أ ن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أ ح د ا وينكر عليهم البدع التي يفعلونها ب أ س ل و ب حسن ف إ ن قبلوا فالحمد لله و إ ن لم يقبلوا هجرهم وصلى في مساجد أهل اهل ل ل س ن ة و في خ ي ل السنه ر ح م ن أ و ة ح س ة في ق و ل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو الله من ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شخيا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الدروز سؤالٌ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد للبحوث والإفتاء نبينا الله سؤال الحمد اطلعت اللجنة الدائمة العلمية على لله على لقد محمد على ا ل ر س ا ل ة التي أ ر س ل ه ا صاحب السمو الملكي نائب وزير ا ل د ا خ ل ي ة إ ل ى س م ا ح ة الرئيس العام برقم سبع كتاب وتاريخ عشر شهر شهر هجرية النشرتين الخامس من جماد من جماد وثلاثمائة ما مع سموه سين سنة تسعين في التي الأولى الأولى وألف واطلعت جاء على من تفاصيل محاورتين ن تفاصيل م مزعومتين إ ح د ا ه م ا جرت بين طالب درزي يدرس في الازهر أ ز درزي ه لقبه ر وبين بشيخ من م ش ي خ ا ل أ وبين س م مصطفى و والأخرى ه الرافعي جرت بين من نسب في ا لاقبه م ن ش و ر إلى ل ح الحسيني و ي قيل ن من ن إ أستاذ درزي يدعى أبا حسن سموه هامي زيدان وبناء على طلب سموه مطلعت ذلك والإفادة ذلك درزي يدعى على مطلعت طلب كتبت ما يلي. أولا يلي ن ب ذ ة عن مذهب الدروز يتبين ن م ه اصل حقيقة、أمرهم. ثانيا بيانا أمرهم م خ ت ر ا عما جاء ا في م ح الدروز و ر ت يتبين ي فيهما ن من به ما د خ وتلبيس أولا ل نبذة مذهب ا عن الدروز. أصل الدروز ف ر ق ة س ر ي ة من فرق ا ل ق ر ا م ط ة ا ل ب ا ط ن ي ة يتسمون ب ا ل ط ق ي ه وكتمان أ م ر ه م على من ليس منهم ويلبسون أ ح ي ا ن ا لباس التدين والزهد والورع ويظهرون ا ل غ ي ر ة ا ل د ي ن ي ة ا ل ك ا ذ ب ة ويتلونون الوانا ع د ة من الرفض والتصوف وحب آ ل ال ب ي ت ويزعمون أ ن ه م ح م ل ة لواء ا ل إ ص ل ا ح بين الناس وجمع شملهم ليلبسوا على الناس ويخدعوهم عن دينهم حتى إ ذ ا سنحت لهم ا ل ف ر ص ة وقويت شوكتهم ووجدوا من الحكام من يواليهم ن ص ر ظ ه ر وكانوا ا وأعلنوا عقائدهم على حقيقتهم و ش ف و ع مقاصدهم ك ن و ا د ع ا ة شر وفساد ومعاول هدم للديانات والعقائد والاخلاق أ خ ل ق يتبين ي تتبع ت لمن ذلك ا ر ه سيرتهم م من يوم وعرف وضع عبد ا ل ه بن سبأ ل اليهودي وصولهم ل ح ح م بذورهم ي ي ر وبذر فورثها ا ه سابقهم وتواصل بها م عن وتواصلوا و أ ح ك م و ا تطبيقها واستمر ذلك إ ل ى وقتنا الحاضر والدروز و إ ن كانوا فرعا من فروع ا ل ق ر ا م ط ة ا ل ب ا ط ن ي ة لهم مظاهرهم ا ل خ ا ص ة من جهه ة ن س ب م و نسبهم ت من والزمن ساعدتهم ميالي مجمل ذلك وأمثلة له وحكم العلماء فيهم ونذكر الهوة الذي ظهروا والظروف التي الظهور على ذلك له فيه في واحد ينسب الدروز إ ل ى درزي وهو أ ب و عبد الله محمد ا بن إ س م ا ع ي ل الدرزي وقد يروى اسمه بلفظ عبد الله الدرزي ودرزي ا بن محمد ويقال هو أو وقيل ينسبون طيروز ويرى الصوابة إسماعيل الدرزي تشتكين هشتكين الدرزي الزبيدي ابن بلاد فارس التاج إلى إن إحدى محمد ضبط أن في الدرزي بفتح الدال الدرزي ن س ب ة إ ل ى أ و ل ا د د ر ز ة وهم ا ل س ف ل ة و ا ل خ ي ا ط و و ن ا ل س ا ل ه وهم محمد بن إ س الحاكم ع ي الدرزي أيام ا ل ب أ م ر ه أ ب ي علي المنصور بن عبد العزيز ابن العزيز أحد ملوك العبيديين الذين حكموا مصر قريبا من مئتي سنة وزعموا أنهم من آل البيت زورا وبهتانا من سنة أنهم من ملوك آل مئتي أحد مصر وقد أ ن من نسل عنها ه الله م فاطمة رضي و كان محمد بن إ س م ا ع ي ل الدرزي أ و ل ا من ا ل ف ر ق ة ا ل إ س م ا ع ي ل ي ة ا ل ب ا ط ن ي ة التي تزعم أ ن ه ا من أ ت ب ا ع محمد بن إ س م ا ع ي ل ا بن جعفر الصادق ثم خرج عليهم واتصل بالحاكم العبادي ووافقه على دعواه ه ل ل إ ي ة ودعى الالهيه ن س إ ى ع ب ا د ت و و ت ح د وادعى وتدثر ناسوته وأن روح الإله علي علي أن حل في انتقلت إلى أ وقد ل ا واحدا بعد واحد ا د بعد ه حتى ت ن ل إلى الحاكم ت و ق فوض إ ل ي ه الحاكم ا ل أ م و ر بمصر ليطيعه الناس في الدعوه ولما ارادوا قتله هرب واختفى عند الحاكم ف أ ع ط ا ه مالا و أ م ر ه أ ن يخرج إ ل ى الشام لينشر ا ل د ع و ة هناك فخرج إليه ونزل بوادي تيم الله بن ثعلبه غربي دمشق فدعاهم الى ت أ ل ي ه الحاكم ونشر فيهم مبادئ الدروز ووزع فيهم المال فاستجابوا له وقد قام بالدعوة أيضا الحاكم إلى تأليه أحمد اسمه حمزة الحاكم كبار رجل آخر فارسي اسمه حمزة بن علي بن أحمد الحاكم من الباطنية اتصل ثم ذلك ولما ا د ع ى أنه ر س و ا ا ل ح ك ف و ف ق ه على ذلك ولما توفي الحاكم وتولى ابنه علي الملقب بالظاهر لاعزاز دين الله و ت ب ر أ من ا ل د ع و ة إ ل ى ت أ ل ي ه أ ب ي ه طوردت ا ل د ع و ة في مصر ففر في فيما في ألف واستقر أكثرهم في المقاطعة التي سميت فيما بعد جبل الدروز في سوريا حمزه الشام من المقاطعة سميت مبادئهم وتبعه له إلى التي جبل استجاب بعض بعد يقولون بالحلول فهم يعتقدون أ ن الله حل في علي رضي الله عنه ثم حل في أ و ل ا د ه بعده واحدا بعد واحد حتى حل في الحاكم العبادي أ ب ي علي المنصور بن العزيز فالإلهية حلت ناسوته برجعة الحاكم وأنه يغيب ويظهر فهم يفشون ناسوته الحاكم باء التقية لا إلا كان لا إلا حلت لمن بل لمن وأنه ويظهر مذهبهم منهم سرهم أمنوه ويؤمنون يغيب يبينون حقيقة برجعة ووفقوا به من ج م ا عصمه ت أ ئ م ت ه م فهم يرون أ ن أ ئ م ت ه م معصومون من الخطا والذنوب بل اللهوهم وعبدوهم من دون الله كما فعلوا ذلك بالحاكم فعلوا دال د ع و ه م علم الباطن فهم يزعمون أ ن لنصوص ا ل ش ر ي ع ة معاني ب ا ط ن ة هي ا ل م ق ص و د ة منها دون ظواهرها وبنوا على هذا إ ل ح ا د ه م في نصوص ا ل ش ر ي ع ة وتحريفهم ل أ خ ب ا ر ه ا و أ و ا م ر ه ا ونواهيها أما إلحادهم في الأخبار فإنهم أنكروا ما لله من صفات الكمال وأنكروا أو الأرواح إلحادهم فإنهم ما من الكمال اليوم وما من من بما يسمى صفات الآخر حساب وجزاء ونار واستعادوا التقمص أو تناسخ لله ذلك فيه في جنة عن وهو انتقال روح ا ل إ ن س ا ن أ و الحيوان عند موته إ ل ى بدن إ ن س ا ن أ و حيوان آ خ ر عند بدء خلقه لتعيش فيه م ن ع م ة أ و م ع ذ ب ة وقالوا دهر دائم وعالم قائم و أ ر ح ا م تدفع و أ ر ض تبلع و أ ر ك ن ا ل م ل ا ئ ك ة و ر س ا ل ة الرسل واتبعوا المتفلسفه المشائين اتباع أ ر س ط و في مبادئه ونظرياته و أ م ا الحادهم في نصوص التكليف من ا ل أ و ا م ر والنواهي ف إ ن ه م حرفوها عن مواضعها فقالوا ا ل ص ل ا ة م ع ر ف ة أ س ر ا ر ه م لا ا ل ص ل ا ة الخمس التي تؤدى كل يوم و ل ي ل ة والصيام كتمان أ س ر ا ر ه م لا الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إ ل ى غروب الشمس والحج ز ي ا ر ة الشيوخ المقدسين لديهم و ا س ت ح ل ا ل ف و ا ح ش ما ظهر منها وما بطن و ا س ت ح ل نكاح ا ل أ م ه ا ت والبنات إ ل ى غير ذلك من التلاعب بالنصوص وجحد ما جاء فيها مما علم ب ا ل ض ر و ر ة أ ن ه ش ر ي ع ة لله فرضها على عباده ولذا أبو وغيره وباطنه وهم إخوان وأعمالهم وطريقتهم ها يقولون بقول فيقولون قال الغزالي الرفض الكفر المحض ذلك رسائل الصفة أهل الطبيعة فيقولون إن الطبائع مؤلدة للحياة مذهبهم حامد بأصحاب عقائدهم هاء فيهم في في ظهر أشبه إن والموت ي ن ش أ عن فناء ا ل ح ر ا ر ة ا ل غ ر ي ز ي ة كانطفاء السراج عند انتهاء الزيت إ ل ا من اعتبط اي قتل بحادث مثلا, إلا من قتل بحادث مثلا. واو. النفاق في الدعوة والمخادعة فيها فهم التشيع وحب آل البيت لمن يدعونه. وإذا استجاب لهم دعوه إلى الرفض وأظهروا معايب الصحابة وقدحوا、فيهم. فإذا آل لمن لهم إلى له قبل يظهرون يدعونه منهم في فهم فيهم دعوه وحب كشفوا له معايب بع... علي وطعنوا فيه ف إ ذ ا قبل منهم ذلك انتقلوا به إ ل ى الطعن في الانبياء وقالوا ان د ي و لهم ا الدروز يحكم فيهم أي في、الدروز. سئل شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه ة ر ح م الله عما يحكم به في الدروز و ا ل ن ص ي ر ي ة ف أ ج ا ب بما ي أ ت ي وهؤلاء ا ل د ر و ز ي ة و ا ل ن ص ي ر ي ة كفار باتفاق المسلمين لا يحل أ ك ل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم بل ولا يقرون ب ا ل ج ز ي ة ف إ ن ه م مرتدون عن دين الاسلام إ س ل م ل ي و ا م س م ي ن و ل يهود ولا نصارى لا يقرون بوجوب الخمس ولا بوجوب لا الصلاوات ل نصارى ا خ س ولو بوجوب صوم رمضان ووجوب الحج رمضان ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من ا ل م ي ت ة والخمر وغيرهما و إ ن أ ظ ه ر و ا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين فأما النصيرية فهم أتباع أبي شهيد محمد بن وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليًا لا إلا يقولون إله إله ورسوله فهم محمد من وهم أبي شهيد نصير ينشدون بن إن أشهد أن لا إله إلا حيدرة البطين الأنزع إلا واما ل حجاب إلا عليه ح م د ل ص ا د ق ا ل أ م ي ن ولا ط ر ي ق إ ل ي ه إ ل ا سلمان القوة ل م ا ذو ت ي الدرجية ن وأما أ ف ت ب ا ع ه ش ت ك ي ن الدرزي وكان من م و ا ل الحاكم يعني العبادي احد ل ع ب ا د ي أ حكام مصر ا ل ب ا ط ن ي ة أ ر س ل ه إ ل ى أ ه ل وادي تيم تيم الله بن ثعلبه ب الباري ة إلهية فدعاهم ويحلفون الحاكم الغلام ويسمونه إلى وهم من ا ل إ س م ا ا ع ي ي ل ل ة ق ا إسماعيل ئ ل ي ن بأن بن نسخ محمد ش ر ي ع ة محمد ا ل ل ه ه و م أعظم كفرا من الغالية يقولون بقدم العالم وإنكار المعاد من وإنكار بقدم الإسلام م م كفرا وإنكار وإنكار ر الغالية واجبات ا يقولون و ح ت ه وهم من ا ل ق ر ا ا م ط ة ل ب ا ط ن ي ة الذين هم أ ك ث ر من اليهود والنصارى ومشرك العرب وقال ن و أرستو وأمثاله أو مجوسة و ا فلاسفة على مذهب و قول ل ه م مركب من ف ف ل والمجوس ل ا ا س ة ويظهرون ت شيخ ع عنفاق أعلم والله وقال ش ي ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة أ ي ض ا رحمه الله ردا على نبذ لطوائف من الدروز كفر شك كفرهم كافر يختلف فيه في فهو هؤلاء مثلهم لا المسلمون بل مما من شك في كفرهم فهو كافر مثلهم لا هم ب م ن ز ل ة أ ه ل الكتاب ولا المشركين بل هم ا ل ك ف ر ة الضالون فلا يباح أ ك ل طعامهم وتسبى نساؤهم و ت أ خ ذ أ م و ا ل ه م ف إ ن ه م ز ن ا د ق ة مرتدون لا تقبل توبتهم بل يقتلون أ ي ن م ا ثقفوا ويلعنون كما وصفوا ولا يجوز استخدامهم ل ل ح ر ا س ة والبوابه والحفظ ويجب ا قتل ل ع م ئ م و ص ل ا ئ ه م ل لا يضلوا غيرهم ي ح ر م النوم معهم ف ي بيوتهم ورفقتهم والمشي معهم و ت ش ي ع جنائزهم اذا عرم م موتها ويحرم على ولاة موتها ر المسلمين إضاعة ما أمر الله عليهم للمقام أمر من إقامة حدود عليهم بأي شيء يراه مقيم للمقام عليه حدود ع ع ا ن و ل ي ل ل المحاورة الأولى من الكذب والدجل والتلبيس واحد. جاء في صدر المحاورة الأولى أنها جرت بين طالب الأزهر ت جرت ك ا بيان ما جاء واحد جاء أنها ن من بين في في درزي في صدر شيخ شوقي ح م اما د ة و إ م الخلط أ ز ه ر ا ل ش ي مصطفى ا ر الأزهر ا وهذا ف فيه ع بعد ثم مشيخ لقبه ل بشيخ خ والتلبيس ت مفترة ل ب وكذب ي س م أ ا خ ل ل ط و ا فإن إمام الأزهر ه والذي يصلي بالناس الصلوات ا الخمس بالجامع الازهر أ ز ه ر وقد يخطب خطبة ل عمله ل ج م ع تابع ة فيه في وهو و ا الأوقاف وأما ا ر ة ل أ مشيخ شيخ ز فإنه ليس إماما للصلاة فيه إماما به ليس للصلاة ولا للجمعة خطيبا ومنصبه إ ن ا هو مسؤول ع التعليم بالأزهر م و ن اعلى ممن يصلي بالناس م اماما و الكذب كذب يعرف عهد فإن الدروز من الباطنية وشأنهم الدروز التلبيس والكذب ا ل و ت قال ي و ش ي ء من معدنه ل الدرزي يستغرب اثنان ق ا ل للشيخ مصطفى الرافعي المزعوم ما ر أ ي فضيلتكم بالدروز فقال الشيخ الرافعي إ ن الدروز من حيث عاداتهم وتقاليدهم و أ خ ل ا ق ه م مسلمون انما من حيث الدين فلا نعدهم مسلمين انتهى إن عن مثل مسلم الجواب لا هذا يصدر عن مسلم عرف عقائد ا ل إ س ل ا م و أ ح ك ا م ه وعرف عقائد الدروز و أ ع م ا ل ه م و أ ح و ا ل ه م فضلا عن ان يصدر من شيخ مشايخ الازهر ر ز يشهد بأن ل د ر و ليس ه بواطنهم فإنهم عندما تتاح لهم الفرصة حقيقتهم ويعلنون إلحادهم وكفرهم ويعتدون على دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم م عندما دماء المسلمين ولا تنكشفوا ويعلنون ويعتدون الفرصة على تتاح في ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا كما حصل في أ ي ا م الحاكم ا ل أ ب ا د ي أ ح د حكام ا ل أ ب ي د ي ي ن بمصر أ م ا عندما تحيط بهم الازمات أ ز م ت ت ويضيق عليهم ي الخناق ل فإنهم و ن ل ق نفاقا وزندقة فقد وقال ي ويلبسون التدين ويظهرون الغيرة المسلمين الدرزي ة والإصلاح وهذا هو شأنهم مع المسلمين ومع ذلك فقد استنكر الطالب الدرزي جواب لباس ذلك الطالب الأزهر وقال ما السبب؟ بمظهر استنكر سمه شأنهم من شيخا مشايخ ما مع فقال الشيخ المزعوم لانهم يعبدون الحاكم فازداد الطالب الدرزي غضبا و خ ط أ الشيخ في ذلك بما يتضمن إ ن ك ا ر ه لوجود إ ل ه الحق ويدل د ل ا ل ة ص ر ي ح ة على كفر الدروز وفساد عقائدهم فقال فرد كفوا يقول نعتقد إننا نؤله حاكمه وإنما أن لا إلا الله وأنه واحد نؤله إله لم يلد ولم يولد ولم له يخطئ يكن من صمد نحن أن وأنه أحد أحد ومن المعلوم في م ذ ه ب ن ان أ الله ليس كمثله شيء فهو لا يدرك ولا يوصف ولا هو جالس ولا هو واقف ولا هو ساهر ولا هو نائم ولا قائم ولا قائد د ونعتقد ويبدو وصدقا يتأنس إليهم ليثبت الحجة عليهم. إذ هم يعجزون عن إدراك اليوم يعجزون ولا يبلغون بقوة أقولهم أن سبحانه للناس الإيمان يتأنس عن عليهم سيتجلى ليتم ليثبت كيفيته حقا أيضا في إليهم ماهيته الله الآخر الحجة لهم به هم إذ وإنما النظر إليه كالنظر إلى وجهه صورة صورتك إليه إلى الإمام النظر كالنظر عندما تنظر في المرأة المرأة تماثل يا الأكبر هل فضيلة ترى في في قال الشيخ نعم قال الطالب الدرزي هذه الصوره منزهه عن جميع الصفات انتهى الواقع التاريخي إن والعلمي يشهد ب أ ن الدروز يعبدون الحاكم ويؤلهونه و أ ن الحاكم العبيدي ادعى ا ل أ ل و ه ي ة لنفسه وكان المقربون إ ل ي ه من بطانته يدعون إ ل ى عبادته و أ ن الطالب الدرزي و كذاب في استنكاره ذلك ثم لبس وخلط في كلامه و أ ت ى بما هو كفر في رده واستنكاره وقال يخطي من يقول إننا حاكمة فنكر حاكمة من نؤله فنكر يخطي ونفى إ م الكلام ا ي وتأليههم للحاكم الأبيدي الذي عبادتهم للحاكم عن الله الصفات كلها وشبهه ب ا ل ص و ر ة في المراه وقال انما الناظر اليه كالناظر في صورته في المراه وجود ل قال الشيخ ما ر أ ي ك بالتقمص قال الطالب نحن نؤمن بالتقمص وهذا مذهب فلسفي قديم سبق ظهوره الفاطمين بل سبق ا ل إ س ل ا م إ ذ رافق البشريه ة البداية من وقال ب كثيرون من غ ل البدايه ا ف ف ل القدماء وليس ل س ة ا ي غ ر أن يؤمن ا ل ر و ز ب ل بل ل ت ق م ا غ ر ب العجيب يقبه بقوله ب المسلمون التقمص والقرآن الكريم إنزالا استدل على التقمص بقوله تعالى ا على ل ل ينفي كيف أن تكفرون ثم وكنتم أ م و ا ت ا ف أ ح ي ا ك م ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون وقوله تعالى منها خلقناكم، وفيها نعيدكم خلقناكم ومنها نخرجكم وفيها لقد الدرزي وبما إلى أرحام آخره ودائما ومن المعلوم أ ن الذين يؤمنون بذلك لا يؤمنون بيوم القيامه ة والسنة وأجمعت عليه الأمة بجنة القيامة بمجانبة والعبادة الذي الكتاب ولا يؤمنون بما فيه من حساب وجزاء إمامهم الحاكم الدروز اختفائه الروح إذا صفت بمجانبة الهوى وبالعلم عادت إلى وطنها الأصلي وكملت بموتها وتخلصها من أغلال البدن عليه ويتأولون ويقولون إلى وكملت يؤمنون فيه في صرحت نصوص نصوص صفت بمعر بخروج كرجوع نظر وظهوره وأجمعت به بعد من إن من أو و و ق د و أ م ا ا ل أ ر و ا ح أ و النفوس ا ل م ن ك و س ة ا ل م ع ر ض ة عن طلب رشدها من ا ل ا ئ م ة المعصومين ف إ ن ه ا تعذب ببقائها في ا ل أ ب د ا ن تتناسخ فيها كلما خرجت من جسد عند موته تلقاها آ خ ر واستدلوا على ذلك بما تقدم وبقوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ولا شك أن تأوي لهم خروج ب ا ل ق ر آ ن عن معناه في ل غ ة العرب التي بها نزل ومخالف لصريح آياته ومعارض خ ا آياته ل لصريح ف و م لنصوص ا ل أ خ ب ا ر المتواتره م ذلك ل ض الصريحه مبين وكفر و و ق ل م ما محض وتخمين من مستند من بتخنص الأبدان سبق بيانه محض خرص نقل الأرواح لا أساس له من الصحة ولا على له له عقل ولا و د ع و ه م أ ن ا ل ق ر آ ن دل على ذلك كذب وافتراء ف إ ن معنى قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أ م و امواتا ت ا ا ف أ ح ي ك الآية كنتم أمواتا قبل الله أن يصوركم الله في الأرحام وينفخ فيكم الروح فاحياكم ي ل أ ر ا م و ن ف فيكم خ ل ر و ح ح ف أ ي ا س ب ح ا ن بنفخ ه ا ل ر ر و و ح فيكم يميتكم ثم بقبض أ ا ح ك آجالكم م عند انتهاء ف ي الدنيا ثم يحييكم يوم البعث للحساب والنشور البعث والجزاء هذا هو معنى ا ل آ ي ة الصريح في ل غ ة العرب التي بها نزل ا ل ق ر آ ن وشرحته ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل ص ر ي ح ة وليس فيها د ل ا ل ة على أ ن الروح إ ذ ا خرجت من إ ن س ا ن عند موته تجعله في بدن آخر ليكون مخلوقا في ليكون يحيا بذن آخر مخلوقا ذ وكذا ه الدنيا القول في تفسير وفيها آية منها خلقناكم ن ع ي د ك م م و ن ه اخر ن ج ك خلقناكم فكنتم م فمعناها من تارة الأرض أحياء في الدنيا أخرى في و إ ل ى ا ل أ ر ض تعودون ف ت ق ب ر و ن فيها عند موتكم ومنها نخرجكم أ ح ي ا ء عند البعث والنشور وتفسير ا ل آ ي ت ي ن بما زعموه من تناسخ ا ل أ ر و ا ح تفسير بالهوى وتحريف لها عما لا يدلان عليه في ل غ ة العرب ومخالف لصريح آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ا ل م ت و ا ت ر ة في بيان معناهما و ل إ ج م ا ع أ ه ل العلم و ا ل إ ي م ا ن